من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين لا بد أن تقف بين يدي أبويك متواضعا متخشعا متأطئا رأسي منخفض العينين ما عندك إلا نبيك أبي أمرك حاضر إن شاء الله يقول ما تتعودنا نقول نقول تعلم تعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم بر الوالدين دين نتعلمه كما نتعلم الصلاة والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نحن ما كنا نعرف نصلي تعلمنا كيف نصلي ما نعرف كيف نصلي نتعلم كذلك بر الوالدين تقول صعب علي كيف يقول لبيك حاضر تم ما تستيعها. نقول يا اخي الفاضل الله يقول لك اخفض لهما ربك يقول تعصي ربك الله يقول ومن يعطي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله يأمرك الآن يأمرك الله تعلم تعطي راسك تواضع لهما يقول إنسان والله ما استعقبل يد أبي وامي نفسي لا تعطيني نقول سبحان الله هذا الذي تكبرت على تقبيل يديه والله كان يقبل قدميك والله الذي لا إله غيره أبوك كان يقبل قدميك بل ربما قبل اشياء أخرى يستحى من ذكرها في هذا المكان المبارك بدون تكبر محبه واشفاقا ورحمه وحنانا والله يقبل كل شيء كل شيء في جسدك كيف نفسك ما تتواضع لا بل والله حدثني احد الاخوان يقول سافر ابنائي مع أمهم يوم من الايام فدخلت البيت فوجدت حذاء ابني الصغير ملقا يقول والله اخذته وقبلته اي والله, والله هذا طبيعي جدا لا تظن نحن الآباء هذا عندنا طبيعي جدا والله نقبل رجليهم ونقبل يديهم ونقبل حذاءهم ونتنذد بهذا ويركبنا ويضربنا والله إذا كيف أتكبر أن أقبل يدي من قبل قدمي والله الذي لا إلى غيره مرضت أم بعض السلف وأظن ابن سيرين والله اعلم نسيت القصه الآن فقام يمرضها قام عند قدميها يمرضها وقام أخوه بجواله يصلي إلى أن أصبح واحد يصلي واحد تحت قدمي امه يمرضها ويعللها ويداويها ويدعو الله لها ويرقيها ويقبل قال فوالله ما أحب أن ليلتي بليلته والله ما أحب أن ليلتي بليلته يعني لو لي يا أخي خذ ثواب صلاتي واخذ ثواب جلوسك تحت قدمي أمي لقلت لا لا والله جلوسي تحت قدمي أمي أرجع عندي عند الله أرجع عند الله عز وجل عندي من أعمالي من, من صلاتك أي والله أرجع ولذلك أخي مر نفسك مرن نفسك كلما قال أبوك يقول نعم حاضر ولو كنت تراه مخطئا تأتي بأسلوب بعد آخر تقول يا أبتي الظاهر من المسألة كذا الظاهر كذا الظاهر. والله يا أحبتي بحضرتي وأنا جالس تخاصم شاب ظاهره العلم مع أب له من طلاب العلم الكبار في مسألة ثقية يسيرة جدا فوالله قال الابن لابيه اتريدني أتريدني أبقى على ضلالي حتى أكبر أتريدني أن أبقى على ضلالي حتى أكبر يعني مفهوم كلامه انك نتعيش أنك ضال قال نحن ضلال نحن ضلال هكذا الأب صدم فجع من ابنه الذي ظاهره العلم نسأل الله العافية هينان يا أحبة نعم والله رأينا ما دام الله عز وجل فلا تقول لهم أفن قال بعض المفصلي والله لو كان هناك اقل من اف لقالها الله قالها الله عز وجل ايش اف وإيش ايش اف عندهم عندنا نحن الان احبه الفضرة ايش اف وايش لا وايش ما اريد وايش ما افعل وايش انت ما تفهم وايش انت ما تدري كلمات والله يستحى ان نقولها لاصدقائنا الصغار والله نقولها لابائنا والامهااتنا وهذا والله عقوق ولا يدخل الجنه عاق وما من عمل تعجل عقوبته كعقوق الوالدين ومن عقى به في الدنيا الله عز وجل عذبه يوم القيامة وعقه أباه عند كبره من عقى أباه وامه عند حاجتهما إليه والله عقه ابنائه عند حاجته إليه والدنيا كما يقول دين مقضى من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدون